من رضوا إلا عسى هم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وانحكوا وانهاجما وانهددوا ما تركنا لو هلكنا ديننا ما نساوم بالمبادئ لو بغوا لو نموت كتابنا دستورنا باعتم برقابنا جد وبو لو نموت كتابنا دستورنا باعتم برقابنا جد وبو. اتنا بروحنا ان لو لا عسى رضوا ما لنا الا حدود سلامنا وان حكمنا قابرين القصد لو ما صرحوا قصدهم نشر الرذيل بيننا له نقبل كل شي صدروا له نخسر لاجلهم شيماتنا لهنا قبل كل كذب روجوا لهنا تركلاج لهم عاداتنا لا تنبح حقوقهم ما بشوا لهنا تركلاج لهم عاداتنا لا تنبح حقوقهم ما بشوا بعنا. إن رضوا الله عسى هم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وإن حكوا وإن هاجموا وإن ما تركنا له ألك ما دينا يا للأسف معهم واشتروا فسادهم بخلاقنا اجمعوا على الفساد وصوتوا زوجوا المثلين بحقوق الخنا يا شهود الناس عنا خبروا شرعنا والله ربنا لولا هو لا او لا لو كثروا شرعنا الإسلام والله ربنا لولا هو لا او لا لو كثروا غير شرع الله فلا شرع لنا انرضوا سر وما رضوا ما لنا الا حقوق سلامنا وان حكمنا جم ونددوا متى كنا له هلكنا له